سجاوي البلال البناوي درب حدنا ومهود كل فيك خسرك عشك وحيات علمهو شي من طن بلدك ولي حدلك زيني شكل بوحة الهاوين المداوي شوفوا الملاوي البنكناوي يرفع على علشان يتداوي في فلوسنا وحنا من قلبك على مجنساك رجص ما يعوين فع ايدك في ايده بلاش جسام واللي النهار ده ما اصبر نبته اسبر لبكرة الجهة لسطه ده ابن وطنعك ما يبلفك شي ما تعدموش ولا يعدامك شي دمك من دمه ما يفرقك شي <تصفيق>